بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس قورثت ايضا النجوم تدعت ايضا والدار تصير ايضا واذا العشاء رخصت واذا الهدوء حشرت واذا الوحوش حشرت ايضا بها وسجرت واذا النطوس ذويجت واذا المظودات سئنت ايضا بنقتلت واذا الفهور شرت وان السماء وإذا الْجَحِيمُ تعرفت وَإِذَا الْجَنَّةُ أزفت علمتنا ثم أحضرت فلا أكتب بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عكس والصبح إذا تنفس إنه لقض رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعر ثم أمين وما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بطلين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا بك للعالمين لمن شاء منكم أن من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين